المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينا بعد ليلة ثلاثة أربعة عشرة شهر شهرين إذا انتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنت حاجة وإذا جي تطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى واحد يرضى تخونينه انا لا جي تخونك مع حبيبة ثانية ترضين وخمتين نسيت الحب نسيتيني ولا أدري انو أو او تلوميني على حبي على اني هجيت النار تحبي تقولي لي غدي تحلى واقول عيونك الحلوين كلام النام بشفاهك وخفتي لا تصحينا ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين تغنمتي غيابي لين رجحتي موازينه تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين وليتك لا لقيت به شيء فيني ما تلاقينه مهوب بغرور لكن خابرتش مالك أمل تلقين تغفلت بغلاء ولا الحلال مهوب من زينه تزينها الصور بس الصحيح ابن الحلال زوين وأنا ماني بناقص عنه يوم انك تبدينه نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه على دول مثل ماني حلو لكن ماني شين إذا هداك الزهر مرة فنهديتك هديتك بساتينه وإذا الهاتب فرح ليلة انا تهتل بكاك سنين واذا استضعفتش املاكه وشتتتك ملايينه انا حتى فتات الخبزه هقسمها معك نصين طموحي بس اجي واظفر بشي تستحقينه تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين كأني من كثر مرضى بكل اللي تتمنينه لو انك تطلبين الله يعنيني بقول آمين انا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه تبين الحين يوم أني كبرت ألعب على الحبلين حلاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين أكثر اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه أمانة لا تخليني صغير في عينهم تكفين لاني كل ما قاله وتخون أقول مسكينه عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين انا خايف ليطرح الجمل تكثر سكاكينا فانا ما عاد تضلوعي تحمل طعنه السكين مثل ما قاله والمكتوب واضح من عناوينا لو رحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين كفايه كل حلمي يمر فرقادي تزورينه كفاية من تفارقنا وأنا ما غمضت لي عين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمتمس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين اكتبوه لي خلاص انسى وبدل طيبتك وقساه حرام تكون صادق في زمن كاذب مع نفسه آه تقولي لي خلاص انسى وبدل طيبتك وقساح حرام تكون صادق في زمن كاذب مع نفسه. تعلم شوف هالدنيا غريبة بكل ما فيها تفرحنا وتبجينا تغيرنا لياليها لا تحزن على غدري ترى جرحي مثل جرحك مثل ما حبي الأول دمرني اليوم حطمتك حبيبي الوافي عذرني هجرتك قبلت اهجرني تركتك للليالي ورحت ولا ودي تذكّرني آه حبيبي الوافي عذرني هجرتك قبلت هجرني تركتك للليالي ورحت ولا ودي تذكرني يا بيتنسى ابي تكساه بيتنسى ابي تكساه بيتنسى بيتنسى تكساه بيتنسى ابي عن